وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ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 لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 وَظِلٍّ مِّن يَحْمُون ۖ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يَصْرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ترابا وعظاما أئنا لمبعوث أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون كذبون لا آكلون من شجر من زقون فماليون منها البطون فشاربون عليه من الحمين فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون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 Inna lamu grumun, bel nampu mahrumun. Aferaitem al-maa al-ladhi teshrabun. Aan tum anzal tumu min al-muzni, am nampu al أفرأيتم النار التي تورون؟ أألم أن شتم شجرتها؟ أم نحن المُشْؤُل؟ نحن جعلناها تذكروا ومتعلي مقوين. فسبح بسم ربك العظيم.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 رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم ان كنتم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلق <تصفيق> وانتم حين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 Feruohu wa rihanu wa jannah naim. Wa amma inkan min ashab yamin. Fasalamulak min ashab yamin. Wa amma inkan min almukzib